بعد ذلك قال وخفف شل شلة أي قرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال على حف التاء على على اعتبار حف التاء هكذا أما لا يهدي لا يهدي هكذا قرأ حمزة والكسائي ودغيله وخفف شل خامسا قرأ ورش ابن كثير وأبو قرأ ورش ابن كثير وأبو عامر قرأ ورش ابن كثير وابن عامر بفتح الياء والهاء وتثنيت الدال هكذا لا يهدي على أن أصلها لا يحتدي وسكنت التاء للإضغاب ونقلت فتحتها إلى الهاء الساكنة قبلها للتخلص من التقاء الساكنين لا يهدي هكذا يقرأ ورش وابن كثير وابن عامل وحكي. وتوجيه القراءات هذه مأخوذة من كتاب تحفظ بماء البشر في التراءات الأربع قال بعد ذلك الناظم ونات خفيف وارفع الناس عنهما وخاطب فيها يجمعون لهم ولا أي قرأ حمزة وكسائي ال المشار إلى بقول الناظم عنهما أي الضميد يرجع إلى شلشلة آخر البيت السابق يقرأ حمزة الكسائي بتخفيف النون لكن أي بالسكون وكسرها تخلصا من التقائي الساكنين في لفظ ولكن الناس وأنفسها مظلمون مع رفع سين لفظ الناس على أنها مبتلة وقرأ الباقون بتشديد النون ونصب السين ولكن الناس على أن لفظ الناس اسم لكن منصوب على أنه اسم لكن وخاطب وخاطر فيها يجمعون له ملأ قرأ ابن عامر المشار إليه بله ملأ اللامل هشام والممر ذكوان أي ابن عامر من الروايتين يقرأ هو خير مما تجمعون بتاء الخطاب وقرأ الباقون دياء الغيب هو خير مما يجمعون والله تعالى أعلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد مع الدرس الخامس والأربعين من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب فرش حروف سورة, سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى البيت الثالث عشر قال الموظم رحمه الله تعالى ويعذب كسر الضم مع سبع الرساء وأصغر فرفعه وأكبر فيصل مع المد قطع السحر حكم تبوأ بيا وقف لم يصح فيحمله قرأ الكساء بكسر الزاي بدلا من ضميها في ليف وما يعزبه الربك من مثقال وما يعزبه هكذا يقرأ الكساء ويقرأ الباقول وما يعزبه عن ربك ويكسر الكساء الزايع في سورتي يونس وسبة وما يعزبه في صورتي يونس وسبة للكسائي، وقرأ الباكون بضم الزاي، وما يعزبه في الموضعين قوله وأصغر فرفعه وأكبر رفعه قاله أي قرأ حمزة برفع الراء في كلمتين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين عطفا على محل مثقال لأنه محل رفع فاعل وقرأ الباقون بالفتح فيهما عطفا على لفظ مثقال أو كلمة ذرة وما يعزب ربك من مثقال ذرة بالمثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أكذا يقرأ الباقون بالفتح في أصغر وأكبر ولا أكبر نعم بعد ذلك قال مع المد قطع السحر حكم أي قرأ بعمر بهمزة قطع للاستفهاب وبعدها ألف بدلا من همزة الوصل الداخلة على لام التعريف في كلمة قال موسى ما جئتم به السحر ويكون عنده مدى نازما كلميا مثقلا وله كذلك التسهيل مع القصر قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر هكذا يقرأ أبو عم المشبع أو التسهيل مع القصر وقرأ الباقون بهمزة وصل تسقط في حالة الوصل هكذا ما جئتم به السحر على الإخبار قوله تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيقملا ورد قول أن حفصا يقف على كلمة تبوأ بإبدال الهمزياء وهذا قول غير صحيح فيقول حفص الوقف بتحقيق الهمزة تبوأ أن تبوأ لعم ولا يتفت إلى هذا القول قوله وتتبعان النون خف وما وماجى بالفتح والإسكان قبل مثقلة وفي أن نهكسل شافيا وبنونه ونجعل صف والصف ننجي رضا على وذاك هو الثاني ونفسي, ونفسي يا أهى وربي ما أجري وإني ولي ما وتتبعان النون خف مدا رأى ابن ذكان بتخريف النون في ولا تتبعاني سبيلا الذين لا يعلمون ولا تتبعاني. ويلزم من تخريف النون أن يكون الألف قبلها مدا طبيعيا نعم، وقرأ الباقون بتسجيل النون مع المد المشبع ست حركات هكذا، ولا تتبني سبيل الذين لا يعلمون قوله وما جاء بالفتح والاسكان قبل المثقلة. ورد قول عن ابن الباقون أنه يخفف التاء الثانية بالسكون ويفتح الباء مع تسجيل النون، ولكن لا يأخذ به، يعني يأخذ بهذا الوجه أو بهذا القول، وأشار الناظم إلى ضعف هذا القول بقوله ما جاء. أي اضطرب فلا يقرأ به والصحيح أن ابن ذكوان يقرأ ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون نعم بعده قال وفي, وفي النوفس الشافيا قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة فيه قال آمنت إنه قال آمنت إنه بكسر الهمزة على الاستئناف وقرى الباقون قال آمنت أنه بفتح الهمزة على تخدير الباء أي بأنه قوله وبنونه ونجعل صف روا شعب بنون العظمة في ونجعل الرجس ونجعله وقرأ الباقول بالياء ويجعل الريجس نعم قوله والصف ننجي, ننجي رضا على وذاك هو الثاني قرأ الكساء وحفص بسكون النون الثانيه وتخفيف الجيم في كذلك حقا علينا ننج المؤمنين ننج المؤمنين الموضع الثاني في هذه الصورة أو في هذا الربع الأخير من سورة يونس الموضع الأخير من سورة يونس قوله والبقول يقرؤون كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين بفتح النون الثانية وتشديد الجيم ننجي المؤمنين قوله ونفسي ونفسي يا أهى وربي مع أجري وإني ولي حلا هذه هي آت الإضافة الوالدة في سورة يونس وتفصلها على النحو التالي اولا كلمة نفسي في قوله تعالى من تلقاء نفسي ان وكلمة ربي في اي وربي إنه لحق ويفتح الياء في هاتين الكلمتين نافع عمرو ويسكنهما غيرهما الكلمة الثالثة كلمة لي ما يكون لي أن أبدله الكلمة الرابعة إني أخاف إن أصيت ربي ويفتح الياء في هاتين الكلمتين أهل سماء ويسكنهما غيرهما لا ويسكنهما غيرهم الكلمة الخامسة كلمة أجري إن أجري إلا على الله يفتحها نافع وأبو عمر وابن عامر وحفص ويسكنها غيرهم بهذا انتهت سورة يونس والآن ننتقل إلى باب فرش حروف سورة هود على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال الناظر وإني لكم بالفتح حق رواته وبادئ بعد الدار بالهمزح لنا ومن كل لو مع فت أفلح عالما فعمية ظلمه وثق شذل على وفي ضم مجراها سواهم وفتح يا بني هنا نص وفي الكل عونا وآخر نقمان يواليه أحمد وسكنه ذاك وشيكه الاولا وفي عمل فتح ورفع ونوينه وغير رفع إلا الكسائية ذا الملأ وتسأل خف الكهف ظل حمل وها هنا غصنه وافتح هنا نونه دلا ولوما ذي معتال فاختح رضا وفي النمل حصل قبله النون ثملا ثم ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم لم يلون على فصل وفي النجم فصلة نما لثمود نوين واخفض رضا ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا ولا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطور شاعة نزلة وإني لكم بالفتح الطرواتي قال كثير وأبو عمر والكساي بفتح همدة فيه أني لكم نذير مبين على تقديل حرف جر أي بأني لكم وقرأ الباقون بكسر الهمزة على إضمار القول إني لكم وبادئ بعد الدال بالهمز للا أي قرأ ابو عمر بإثبات الهمزة في لض بادئ الرأي بادئ الرأي أي أول الرأي بلا روية وتأمل وقرأ الباقون بياء مفتوحة من غير همز بادئ الرأي يحتمل أن يكون كالمعنى الأول أو يحتمل أن يكون كالمعنى الأول بعد ذلك ومن كل نو ما قد أفلح عالما روى حفص بتنوين لفظ كل من كل زوجين اثنين هنا وفي سورة المؤمنون على تقدير محذوف عو عوض عنه بالتنوين أي من كل من كل حيوان وقرأ الباقود من غير تنوين في الموضعين على الإضافة من كل زوجين اثنين في سورتي هود والمؤمنون بعد قال فعمية اضممه وثقل الشذب على قرأ حمزة الكسائي وحفص بضم العين وتشديد الميم فيه فعميت عليكم أي عماها الله عليكم وقرأ الباقون فعميت عليكم بفتح العين وتخفيف المين مبنيا للفاعل أما موضع سورة القصص في قوله تعالى فعميت عليهم الأباء فمتفق على تخفيفه كما في رواد حفص قوله وفي ضم مجراها سواهم قرأ غير حمزة والكساء وحفظ بضم الميم بفي بسم الله مجرها، يعني غير حمزة والكساء وحفظ يقرأون بضم الميم بسم الله مجرها، وحمزة والكساء وحفظ يقرأون بسم الله مجريها مع الإمالة بسم الله مجريها بفتح الميم لحمزة والكساء وحفظ من جرا الثلاثي، أما الذين يقرأون مجرها غير حمزة والكساء وحفظ. من أجراء الربعي. بعد ذلك قال وفتح يا بنيا هنا نص وفي الكل عُولَة. أي قرأ بفتح الياء في لظ يا بني يركن معنى في سورة هود. قرأ بذلك عاصم يا بني يركن معنا. وقرأ غيرو بكسل يا يا بني يركن معنا. وروى حفص بفتح يا يا بنيا في كل المواضع لأنه قال وفي الكل عُولَة. أي كل مواضع لظ يا بنيا فتح الياء حفص مع. نحو يا بني لا تقصص رؤياك يا بني لا تشرك بالله وحيثما ورد قوله وآخر لقمان يواليه أحمده أي يتفق أحمد البزي مع حفص في الموضع الأخير في سورة لقمان في يا بني أقم الصلاة على فتح الياء يقرأ بذلك البزي ويتفق مع حفص قوله وسكنه ذاكن أي سكن الياء في الموضع الأخير في سورة لقمان قبل هكذا يا بني أقم الصلاة بيأسة كنة مخففة يا بني أقم الصلاة قوله وشيخه الأولى أي قرى ابن كثير بإسكان الياه في الموضع الأول في سورة مقمان يا بني لا تشرك بالله هكذا أقرى ابن كثير يا بني لا تشرك بالله والخلاصة في نظ يا بني في كل مواضيع على النحو التالي أولا قرى عاصم بفتح الياه في نظر يا بني في سورة هود في قوله تعالى يا بني اركن معنا وحفص يروي بفتح الياء في كل المواضع بعد ذلك حيث, حيث ما جاء في سورة يوسف وصورة سورة الصافات وسورة ذلك المرتبة الثانية روى البزي بفتح الياء في الموضع الأخير في سورة لقمان وروى قنبل بسكونه قرأ ابن كثير بسكون الياء في الموضوع الأول من سورة لقمان وقرأ ابن كثير بكسر الياء في بقية المواضع في سورتي هود ويوسف والموضع الثاني بسوره لقمان وسورة الصافة قرأ أم... داقي القراء بكسر الياء في كل المواضع داقي القراء يقرؤون بكسر الياء في كل المواضع يا بني وفي عمل فتح ورفح وغير ارسع إلا الكسائية قرأ القراء السبعة إلا الكسائي بفتح الميم ورفع اللام منولة في إنه عمل غير صالح إنه عمل على إنه خبر إلّا ولث غير بالرفع على إنه صفة إنه عمل غير صالح هكذا كل القراء إلا الكسائي وقرأ الكسائي بكسر الميم وفتح اللام على إنه فعل ماضي إنه عامل غير صالح ونص بلث غير مفعولا به أو نعت المصدر محوّف فأقرأ الكسائي إنه عامل غير صالح وتسألني خف الكهف ظل حمل، قرأ ابن كثير والكوفيون وأبو عمر في سورة الكهف بسكون اللام وتخفيف النون في فلا تسألني عن شيء فلا تسألني وقرأ نافع ابن عامل بفتح اللام وتشجيل النون فلا تسألني قوله وهاهنا غصنه وافتح لانونه دلاء أي قرأ ابو عمر والقوفيون بسكون اللام وتخفيف النون مكسورة فلا تسألني ما ليس لك به علم هنا في سورة هود وقرأ ابن كثير بفتح اللام وفتح النون رفع فلا تسألن ما ليس لك به علم وقرأ نافع ابن عامر بفتح اللام وكسر النون رفع فلا تسألن ما ليس لك به علم وعبما ذبت مع فافتح اتارضا قرأ نافع والكساء بفتح الميم في لفظ يومئذ في ومن خزي يومئذ ومن خزي يومئذ هنا وفي سورة المعارج كذلك في من يود المجرم لا من عذاب يومئذ ببني يومئذ هكذا أقرأ بفتح الميم في الموضعين نافع والكساء على أن حركة بناء يومئذ على أن الميم مفتوها على حركة البناء وقرأ الباقون بكسر الميم في الموضعين على الإضافة. ومن خزي يومئذ من عذاب يومئذ قوله وفي النمل حصن قبله النون ثم ملأ قرأ نافع في سورة النمل بفتح الميم من فزع يومئذ وبدون تنوين في العين من فزع يومئذ وقرأ الكوفيون بفتح الميم مع تنوين من فزع هكذا من فزع يومئذ وقرأ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر بكسر الميم وبدون تنوين في العين من فزع يومئذن من فزع يومئذن. لا ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل وفي اللجم فصلانما فرى حفص وحمز بدون تنوين في نظر ثمودا ألا إن ثمود كفروا ربهم في سورة هود هنا وفي سورة الفرقان وعادا وثمود وأصحاب الرس وفي سورة العنكبوت وعادا وثمود وقد تبين لكم على أنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيف ويقفون ثمود بسطول الدال، وفي النجم في الصلاة ويقرأ الباقول بتنوين ثمودا واصلا وبالألف وقفا هكذا ألا إن ثمودا كفروا ربهم وعادا وثمودا وقد تبين لكم وعادا وثمودا واصحاب الرس وإذا وقفوا يقفون ألا إن ثمودا وعاد وثمود يخفون بالألف قوله وفي النجم في الصلاة لما أي قرأ حمزة وعاصم بدون تنوين في لب وثمود فما أبقى وقفان بدون ألف وثمود وقرأ باكون بالتنوين وثمودا فما أبقى ويقفون بالألف وثمود على أنه اسم المصروف ويقرأونه بالتنوين وصلا وبالألف وقفا بعد ذلك قال لثمود نوينوا واخفضوا رضا أي الكسائي بكسر الدال وتنوينها في ألا بعدا لثمود ولقد ألا بعدا لثمود ولقد إذا وصلناها أما إذا وقفنا عليها فلا بد أن نقف عليها بالسكون لكل القراء وقرا الباقون بفتح الدال وصلا من غير تنوين ألا بعدا لثمود ولقد بعد ذلك قال ويعقوب نصب الرفع عن فاضل قرأ حفص حفظ وحمزة وابن عامر بفتح الباء في فنشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب يعقوب بفتح الباء علامة جر عطفا على أرض إسحاق وقرأ الباقون بالرفع فنشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب على أنها مبتدأ خبر الجار والمجرور قبله بعده قال هُنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطور شاعة النزول <تصفيق> قرأ حمزة الكساء بكسر السين وسكون اللام بدون ألف بعدها في لظ قالوا سلام قال سلم قال سلم بكسر السين وسكون اللام وبدون ألف بعدها قال سلم في سورة هود والذريات الذريات التي هي فوق الطور لأنه قال وفوق الطور وقرأ الباقون بفتح السين واللام مؤلف بعدها قال سلام في السورتين وهما لغتان كحرم وحرام نعم أما لفظ قالوا سلاما فمتفق على الأقرأتي بالمد وفاسر أنسر الوصل أصل دلا وها لا حق إلا امرأتك رفع وأبدلا وفي سعد فضم صحابا توسل به وخف كلا إلى صفوه دلا وفيها وفي ياسين والطارق العلى يشدد لما كامل النص فعتل وفي زخرف في نص لسن بخلفه ويرجع فيه الضم والفتح إذ على وخاطب عما وخاطب عم يعملون هنا وآخرا لم علما عما وارتال من ويا آتها عني وإني ثمانية وضيفي ولكني ونصحي فاقبلا شقاقي وتوفيقي ورهطي عدها ومع فطر أجري معا تحصي مكملا وفسري أنسري الوصل أصل دنا قرأ نافع كثير بعمزة وصل تثبت مكسورة ابتداء في فسري بأهلك هنا في سورة هوث وفي سورة الحج فسري بعبادي وفي سورة الدخان أنسري بعبادي وفي أو في سورة الدخان فسري بعبادي وفي سورتي طه والشعراء أنسري بعبادي مع كسر النون تخلصا من الالتقاء الساكنين ويقرأ الباقون بهمزة قطع مفتوحة ثابتة في الحالتين هكذا فأسر بعبادي فأسر بأهلك أن أسر بعبادي نعم قال وها هنا حق إلا مراتك ارفع وأبدلا قرأ ابن كثير وأبو عمر ولا يلتفث منكم أحد إلا مرأتك برفع تاء امرأتك على أنه بدل من لفظ أحد وقرأ الباقون بالنص على الاستثناء إلا امرأتك وتقيير لغة امرأتك بهذه السورة ليخرج موضع سورة العنكبوت إلا امرأتك كانت من الغابرين فإنهم متفقوا على رصبه وفي سعيده فضم صحابا وسل به قرى حمزة الكسائي وحفص بضم السين فيه وأما الذين سعدوا مبنيا للمفعول بمعنى أسعدهم الله وقرى الباكونة في السين وأما الذين سعدوا مبنيا للفاعل من الفعل اللازم ومعنى قوله وسلبه أي سل عن أسباب سعادة هؤلاء وحذو حذوهم لتسعد مثلهم وقوله وخفوا إن كلا إلى صفوه دلاء أي قرأ نافع وشعب وابن كثير بتخفيف النون فيه وإن كلا وإن كلا وقرأ غيرهم بتشديدها هكذا وإن كلا قوله وفيها وفي ياسين والطارق العلا يشدد لما يجدد لما كامل النفط قاتل القراء ابن عامر وعاصم وحمزه بتجديد الميم في لما وإن كل لما لا يوفيانا ربك هنا في سورة هود وفي سورة ياسين وإن كل لما وإن كل لما جميع وإن كل لما جميع لدينا مقدرون وفي موضع سورة الطارق إن كل نفس لما عليها حافظ وقرأ الباقون بتخفيفها في المواضع الثلاثة هكذا وإن كل لمة وإن كل لمة جميع لدينا إن كل نفس لمة عليها حافظ والخلاصة في كلمة وإن ولما في قوله تعالى وإن كل لمة لا يوفين لهم ربك أعمالهم هنا في سورة هود على النحو التالي أولا قرأ نافع بن كثير بتخفيف النون والميم هكذا وإن كل لمة تاليا رواه شعبه بتخفيف النون وتجديد الميم وإن كل لما ثالثا قرأ ابن عامر وحفص وحمزة بتجديد النون والميم وإن كل لما رابعا قرأ ابو عمرو والكسائي بتجديد النون وتخفيف الميم وإن وان كل لما قوله وفي زخرف في نص مسلم بخلفه قرأ حمزة عاصم قولا واحدا بتجديد الميم في وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا في سورة الزخرة ولهشام وجهاد تشديد الميم لما وتخفيف الميم لما وقرأ باك القراء بتخفيف الميم قولا واحدا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا بعده قال ويرجع فيه الضم والفتح إذ على أي قرأ ماتا وحفص بضم الياه وفتح الجيم وإليه يرجع الأمر كله مبنيا للمفعول وقرأ غيرهما بفتح وكسر الميم وإليه يرجع الأمر كله مبنيا للفاعل وخاطب عما تعملون هنا واخر النمل علما عما وارتان منزلا قرأ نافع ابن عامر وحص بتاع الخطاب في لفظ وما ربك بغافل لعما تعملون هنا في سورة هود وفي آخر النمل كذلك نفس اللفظ وما ربك بغافل عما تعملون وقرأ الباقون بياء الغيب في الموضعين وما ربك بغافل عما يعملون ويآتها عني وإني ثمانيا وضيفي ولكني ونصحي فاقبلا شقاقي وتوثيقي ورهقي عدها وما فطر أجري معا تحصي مكملا ذكر الناظم في هذين البيتين إيهاءات الإضافة الوالدة في سورة هود وهي على النحو التالي لفظ إني ورد في ثمانية مواضع لأنه قال ويأتو عني وإني ثمانية تركت كلمة عني الأول وبدأت بكلمة إني إني ورد في ثمانية مواضع فإني أخاف ورد في ثلاثة مواضع إني أعظك إني أعوذ وهذه المواضع الخمسة أو اللئات الخمسة يفتحها أهل سماء لأنها بعدها من القطع المفتوحة يختص بفتحها أهل سماء ويسكنها غيرهم الموضع السادس إني إذا فتح أو نافع وأبو عمر وأسكنها غيرهما الموضع السابع ولكني أراكم وإني أراكم بخير فتحهما نافع والبزي وأبو عمر وأسكنه وأسكنهما غيرهما. الثامن إني أشهد الله فتحها نافع وحده وأسكن غيره لأن بعدها بزقاطها مضمومة آه. ثانيا في لفظ عني في ذاب السيئات عني إنه أذي يفتحها نافع أبو عمرو. في لفظ ضيفي ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد كذلك يفتحها نافع أبو عمرو. لفظ نصحي نصحي إن يفتحها نافع وأبو عمرو ويسكنها غيرهم في هذه الألفاظ الثلاثة خامسا لفظ شقاقي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم يفتحه أهل سبا ويسكنها غيرهم سادسًا لفظ توفيقي وما توفيقي إلا بالله يفتح نافع وأبو عمرو وابن عامر ويشكله غيرهم لأن النظم قال حزني وتوفيقي ظلال فالذي يسكنها ظلال الء من كثير والكوفيين فيفتحه نافع وابن كثير فتا نافع وأبو عمرو وابن عامر نعم سابعا لفظ أراتي أراتي عز عليكم من الله يفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبن زكوان اراهت سما مولى اراهت سما مولى يفتحها على سما وابن ذكوان ويسكنها غيرهم ثامنا في لفظ فطرني افلا يفتح نافع والبزي فطرني في هدى هذه او صلا هذه نافع والبزي ويسكنها غيرهم. غيرهما تاسعا لفظ أجري في موضعين ان اجري إلا على الله ان اجري إلا على الذي فطرني فتح في الموضعين نافع وابو عمرو وابن عامر وحفص وأسكنها الباقون هذا والله تعالى أعلم ونكون بهذا قد انتهينا من شرح فرش حروف سورة هود ونتبعه إن شاء الله في الدرس القادم بفرش حروف سورة يوسف عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين هذا نموذج للتقديم بقراءات السبع من قوله تعالى وإن كل لما لا يوفين لهم ربك اعمالهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان كل لما لا يوفينهم ربك اعمالهم هذه قراءات الإمام نافع من الروايتين روايه قالون وورش ثم صارت الميم قالون وإن كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم اتفق معه ابن كثير الان ناتي بقراه ابي عمرو وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم واتفق معه الكسائي ثم قراه ابن عامر وحفص وحمزه وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم ثم رواية شعبة وإن كُلَّ لَمَّا ليوفينهم رَبُّكَ أعمالهم إِنَّهُ بما يعملون خبير هذا والله تعالى أَعْلَمُ إن الله على سيدنا محمد وعلى وَصَحْبِهِ وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين